الله لا إله إلا هو الحي القيوم والكافرون هو الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأقُل أُوسَةُ وَلَ نَ لا تأخُل أوسةُ وَلَ نَ لَ ماج السَّماتِ وَم في الأ لَ ماذ السماتُ وَم في الأأَرض مَن ذَا الَّذِي يَشْتَهِي عِنْدَهُ إِلَّا بِابْنِ مَن ذَا الَّذِي يَشْتَهِي عِنْدَهُ إِلَّا بِابْنِ يَأْلَمُ مَا بين وَلَا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وفوحي السماورة والأرض ولا يؤذه حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤذه حفظهما وهو العلي